اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم ولا الضال. وَأَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِئٍ يُؤَخِّرُهُمْ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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 ثمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ صُبُلَ رَبِّكِ ذُلُوَارٌ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاسٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَتَّحُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّى كُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُرْدُ إلَى أَغْضَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمِنَ الَّذِينَ خُضِنُوا فَمَن الَّذِينَ خُضِنُوا بَرَادَ الرِّزْقِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْدَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 قَمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُونِ اللَّهِ الْأَمْثَالَ فَلَا تَضْرِبُونِ اللَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَن لَا تَعْلَمُ Uh um.